طبتم جميعاً وطابت جميع أوقاتكم وتبواتم من الجنة منزلا اسال الله أن يجمعني بكم دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى إخواناً على سرورٍ متقابلين مع إمام النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد أي الاحبه الكرام نتابع مع آيات القرآن نسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن. الذين هم أهل الله وخاصته نسال الله جل في علاه أن ينفعنا وأن يرفعنا بالقرآن انه ولي ذلك والقادر عليه هذا لقاء متجدد مع آيات سورة بن النضير مع آيات سورة الحشر وقد قطعنا شوطا بفضل الله و مدده وعونه وتوفيقه جل في علاه مع الوقفات الإيمانية مع آيات من هذه السورة الكريمه حتى وصلنا للقاء الثامن عشر من هذه اللقاءات الإيمانية المباركة ونسأل الله أن ينفعنا بها وأن يجعلها لوجهه خالصة. هذه بداية جديدة والتفاتة جديدة من الآيات بعد الكلام عن المنافقين وبعد الكلام عن اليهود هنا تبدأ توجيهات إيمانية من الرحمن جل في علاه لأهل الإيمان نسأل الله أن ينفعنا بما في القرآن وبما في سنة نبينا سيد ولد عدنان محمد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 نداء من الرحمن لأهل الإيمان نداء لمن آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا هذا نداء من ربنا فأرعه سمعك وقلبك وانتبه ربك مالك الملك من جميع أمرك بيده ينادي عليك لو نادى عليك مسؤول لانتبهت ولا أصغيت ولا سمعت استماع المنتبه لما يقال لك هذا رب العالمين ينادي عليك جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود حبيب نبينا صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود صاحب نبينا صلى الله عليه وسلم بل من أحب الخلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع القرآن منه بل ويبكي لقراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بل كان صلى الله عليه وسلم يذكر أن قدم عبد الله بن مسعود في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اسمع من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما انزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جاءه رجل وقال يا أبا عبد الرحمن يا أبا عبد الله اعهد إلي جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال يا أبا عبد الله اعهد إلي أريد منك الوصية أريد منك الوصية يطلب الوصية من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الآن يوصي قال إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا سمعت الله يقول أجل هذا القرآن كلام الله تكلم به حقيقة أهل الإيمان لما يسمع القرآن يعلمون أن هذا كلام الله تكلم به فإذا سمع أحدهم من القرآن يا أيها الذين آمنوا فكأنما يسمع الله ينادي عليه يقول عبد الله بن مسعود إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك وقلبك انتبه ليس أي أحد ينادي انما ينادي عليك الملك الجليل جل في علاه فارئها سمعك وقلبك انتبه انتباها شديدا الله يكلمك أحق من ينبغي أن تسمع له قال فارئها سمعك وقلبك فإنما هو خير تؤمر به بعد يا أيها الذين آمنوا يأتي إما أمر بخير قال أو شر تكف عن في القرآن في كل القرآن يا عبد الله إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فاعلم أن من ورائها خير تؤمر به أو شر تكف عن فانتبه لنداء الله لك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله هذا هو مطلع هذه الآية الكريمة الآن انتبه الله يكلمك وينادي عليك ويرشدك يأمرك بخير ينهاك عن شر يا أيها الذين آمنوا لبيك ربنا وسعديك والخير بين يديك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أمر بتقوى الله عز وجل اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغدل واتقوا الله مرة ثاني, أمر ثاني في نفس الآية بتقوى الله عز وجل واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون إذا أمر في الآية بل مرتان في الآية يأمر رب العالمين عباده أهل الإيمان بتقوى الله عز وجل والتقوى تعددت تعريفات أهل العلم لها فمن قائل أن التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل وقال بعض أهل العلم التقوى أن تعمل بطاعة الله يعني عبادة لله جل وعلا تعبد الله ليس كيفما اتفق ولا كما رايت الناس يعبدون ربهم بل قال أن تعمل بطاعة على نور من الله تمشي على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ماذا تريد من وراء من من ذلك تبتغي الأجر من الله وأن تترك معصية الله ما يجلب سخط الله تتركه تبتعد عنه على نور من الله ما جاءك في كتاب الله الأمر باجتنابه ما جاءك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الأمر باجتنابه تجتنبه على نور من الله إيه ابتغاء النجاء من عقاب الله اتقاء العقاب من الله جل في علاه وبعض العلماء قالوا أن التقوى هي أن يراك الله حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهاك المكان الذي أمرك الله أن تكون متواجدا فيك فيه وأن يفتقدك حيث نهاك المجالس التي تعلم أن الله يكره أن تكون موجودا فيها تقوى الله أن تهجرها وأن يفتقدك حيث نهاك وتقوى الله عز وجل ترك الذنوب والحذر من عقوبات المعاصي والذنوب وأن يحذر الإنسان شر ذلك لما سأل عمر الفاروق رضي الله عنه أبي بن كعب رضي الله عنه عن التقوى قال ابي رضي الله عنه هل مشيت يوما في طريق ذا شوك قال بلى قال فماذا صنعت قال شمرت واشتهدت قال فذلك التقوى التقوى ان أنت تبتعد عن الأمور التي تجلب سخط الله تجلب عقوبة الله جل في علا والتقوى ترك جميع الذنوب الكبير منها والصغير قال الشاعر خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى اللي هو ايه التقى خل الذنوب اترك الذنوب صغيرها وكبيرها واذاك التقى واصنع كماش فوق ارض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيره لا تقل هذه صغيره هذه الامم هذه كلمه هذه خطوه لا تحقرن صغيره ان الجبال من الحصى اهل التقوى نسال الله ان يجعلنا منهم هم ملوك الدنيا والاخره قال الله جل في علاه والعاقبه للتقوى العاقبه في الاخره لأهل التقوى قال الله جل وعلا والآخرة كلها بكل ما فيها من الخير عند ربك للمتقين التقوى وصية الله للأولين وللآخرين ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أن اتقوا الله هذه وصية الله للأولين وللآخرين التقوى طريقك إلى حسن الخاتمة قال ربي جل في علاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إلا وأنتم مسلمون. الآية فيها الأمر بالتقوى مرتان بل وفي كثير جدا من آيات القرآن الأمر بتقوى الله وهذه بعض تعرفات أهل العلم لها وذكر بعض أهل العلم ثمرات كثيرة لتحقيق التقوى في الدنيا وفي الآخرة نسأل الله أن يجعلنا من المتقين إن شاء الله نتابع مع هذه الآية في المرة المقبلة بداية من ذكر بعض ثمرات التقوى في الدنيا وفي الآخرة نسأل الله أن يرزقنا تقوه كأننا نراه نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأن يبدلها لأفضل الأحوال نحن وسائر المسلمين في كل مكان نسأل الله أن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال وأن يجمعنا دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس على اخوانا على سر المتقابلين مع نبينا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا استغفر الله ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته